بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن احتربهما بعد وبعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج وبعد أن تكلم المتكلمون بما قالوا به بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. وجد النبي صلى الله عليه وسلم من قومه عدم قبول للحق جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات بالمعجزات انشق القمر أمامهم لأجله ولكنهم لم يؤمنوا جاءهم برحلة الإسراء والمعراج ولم يؤمنوا أيضا في السنة العاشرة تقريبا من الهجرة وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يخرج من مكة فبدأ يعرض نفسه على القبائل يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر, ينتظر وقت الحج فيأتي قبائل مختلفة إلى مكة هذا في قبل الإسلام كانت موجودة أيضا لأنهم يعلمون أن التعب تبيت الله فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم موسم الحج وعندما يأتي الناس يعرض النبي نفسه عليهم لا يعرض الآن عليهم التعوى لا يقول أسلموا بل يقول احفظوني خذوني معكم احموني في بلادكم حتى أبلغ دعوة ربي فهذا هذا موضوع العجلة على القبائل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد من كريش منعة من تأذية الرسالة يجد منهم أنهم يمنعونه من تأذية الرسالة ولا يقبلون هذا منهم وتسلط الكبر والعظمة على قلوبهم هناك كبر وعظمة في قلوبهم لا يريدون قبول الإسلام أراد الله سبحانه أن يظهر أمر الدين على ايدي غيرهم إذا كان هؤلاء لا يقبلون دين الله فإن غيرهم سيقبلون من العرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في المواسم العربية في المواسم يعني في أوقات اجتماع الناس وهي اسواق كانت العرب تعقدها للتجارة والمفاخرة أسواق طيب مثل عقاب مثل مجنه مثل ذي المجاز أسواق كانت العرب تجتمع فيها للتجارة التجارة هي البيع والشراء والمفاخرة المفاخرة هي إظهار المنزلة وعلو الدرجة يقف الشاعر من القوم يقول نحن بنو فلان ابناء فلان ابن فلان يتكلم عن قومه ويأتي شاعر اخر فيتكلم وثالث فيتكلم كل يبين فضل قومه هذا يسمى مفاخرة نعم أتنبه نعم, أتنبه نعم هذا لان حياة العرب كانت تقوم على هذا على القتال ومثل هذا طوى كل, كل جماعة تريد ان تظهر قوتها وخرج النبي يعرض نفسه على القبائل ليحموه حتى يؤدي رسالة ربه فكان بعضهم يرد ردا جميلا بعضهم يقولوا يعني نحن نريد أن نساعدك ولكننا لا نستطيع لأن بيننا وبين قريش علاقات ولا نريد كذا بعضهم يتكلم بأدب وبعضهم يرد ردا قبيحا يقولوا إن قومك ما صدقوك هل تريدنا أن نصدقك؟ إذا كان عمك يكذبك فما بالك بنا فبعض الناس رد ردا جميلا وبعض الناس رد ردا قبيحا وكان من أقبح القبائل ردا بنو حنيفة من أقبح الناس جوابا بنو حنيفة, بن حنيفة هم قوم مسيلمة الكذاب فهمنا رد ردا قبيحا وبنو عامر جماعة أيضا من العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن موافقون على ذلك أن تأتي إلينا وأن نساعدك وأن نحميك وأن نقاتل معك حتى تبلغ رسالة ولكن بشرط أن, أن تكون النبوة فينا من بعدك يعني بعدما تموت نحن فينا الخلافة وفينا كذا وفينا الأمر من بعدك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمر ليس لي إن الأمر لله يجعله الله كما يريد حيث شاء فقالوا هذا شرطنا إن قبلت فنحن معك وإن ما قبلت فلا نساعد فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك طلب بن عامر من النبي صلى الله عليه وسلم انهم امنوا آمنوا به أن يجعل لهم أمر رياسة أن يكونوا هم الأولياء هم الأوصياء وهم الخلفاء على المسلمين من بعده فقال لهم الامر لله يضعه حيث يشاء وكان من الذين يحجون البيت كان من الاقوام التي تأتي الى الكعبة عرب يثرب يثرب اسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة اسمها يثرب وهي مدينة بين مكة والشام يقصنها يعني يسكنها قبيلتان يسكن في هذا المكان قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد القزر وهما أخوان وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحجبة لا تضع أوزارها بين الفريقين فكانوا دائما في شقاق ونزاع كان من الأشخاص الذين جاءوا إلى الحج في هذا العام جماعة من المدينة المدينة في ذلك الوقت اسمها يترب مدينة بين ماذا بين مكة وبين الشام في طريق الشام هذه المدينة يسكنها العرب هذه المدينة يسكنها في الأصل اليهود كان اليهود يسكنونها أصلا ثم جاء عليهم العرب إن فلم يقبل اليهود دخولهم هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزمان طويل فلم يقبل النبي فلم يقبل اليهود دخول من دخول العرب عليهم فقاتلوهم ففاز العرب عليهم وأقاموا دخل المدينة بالقوة المدينة مكان بين أرضين جبليتين جبل من اليمين جبل من الشمال أرض صحراوية شديدة الوعورة لا يمشي فيها أحد والمدينة مكان في الوسط بين هذين بين هاتين الحضرتين فسكن العرب في المدينة بالقوة وكان اليهود يقاتلونهم كل مدة ويفوز العرب عليهم فإذا فاز العرب على اليهود خوفهم اليهود وقالوا لهم إن هذا الزمان زمان نبي قد اقترب هذا زمان نبي سنتبع هذا النبي وسنقتلكم كما قتلت عاد وإراب سنقتلكم معه قتل عاد وإراب وكان العرب يخافون من هذا من هذا الكلام الذي يقوله اليهود فهمنا فرق اليهود التي كانت تسكن المدينة ثلاثة، وكلها كانت في الجنوب. هنا بنوا كريبا، بنوا النذير، وبنوا كينقاع. بنوا كريبا، وبنوا النذير، وبنوا كينقاع. هذه فرق من اليهود كانت تسكن المدينة. طيب وقد انقسم العرب هؤلاء العرب هم من أصل واحد. انقسموا إلى قسمين: أولاد الأوس وأولاد الخزر. هنا. وهما من أصل واحد، الأوس والخزرج أخوان. فإنه من أم واحدة ومن أب واحد، ولكن أولادهما بعد ذلك اختلفوا. فإنه وبدأت مشاكل بين أبناء العم، وبدأ اليهود أيضا يفرقون بينهم. فبني قريظة تساعد الأوس وتشجعهم وتمدهم بالمال والسلاح والرجال وبنو النضير وبنو قيمقاع يساعدون الخزرج. وكان أولاد الخزرج أكثر عددا كان أولاد الخزرج أكثر عددا فقنيظة يساعدون من الأوس وبن النظير وبن قينقاع يساعدون الخزرج وكانت الحرب بين الأوس والخزرج لا تنتهي طيب قتل هؤلاء من هؤلاء خمسا فيخرج هؤلاء ويقتلون منهم سبعا فهذا يريد القصاص فيبطلون عشرا وهؤلاء يريدون والحرب مستمرة واليهود هنا يساعدون وهنا يساعدون وأصبحت الحرب بين أبناء العم وظل الأمر هكذا وقتا طويلا فلما كانت هذه السنة السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل المختلفة جاءت جماعة أشخاص من هذه من هذه المدينة. قبلتان قبيلتان تسكنان في المدينة في شمال المدينة هما الاوس والثانية الخزرج، وهما اخوان في الأصل. وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب لا تضع أوزارها بين فريقين. الأوزار هي الأذكار. الحرب لا تضع ثقلها. الحرب مستملة لا تتوقف ولا تخفف الوزر هو الثقل حرب ثقيل لا تنتهي لا تضع ثقلها فكانوا دائما في شقاق ونزاع دائما في شقاق يعني في قتال بينهم المغاضبة والنزاع كذلك هذا في شمال المدينة وكان يجاورهم في المدينة يعني من الجنوب أقوام من اليهود هم بنو قينقاع وبنو كريضة وبنو النظير هنا بنو قينقاع بنو كريضة بنو نضير. كريضة الذين جاءوا في الوسط الذين ذُكروا هنا متوسطين كانوا مع الأوس بينهم وبين الأوس على قط. وبنو قينقاع وبنو النظير كانوا مع الخزرج. يقول المصنف وكانت لهم الغلبة على يسلم. هذا هو الاصل كان اليهود لهم الغلبة على المدينة قبل مجيء العرب كانت لهم الغلبة كان لهم الكوة والفوز والسلطان في المدينة اولا فحاربهم العرب فعند ذلك جاء العرب وقاتلوهم حتى خاروا ذوي النفوذ فيها والقوة النفوذ مثل الكوة لهم الحكم ولهم الكوة في داخل المدينة وكان اليهود اذا قذلوا إذا خسروا في القتال مع العرب، يستفتحون على أعدائهم، يستفتحون يعني يطلبون أن يفتح عليهم، اللهم افتح علينا. يستفتحون بماذا؟ باسم نبي. يقولون هناك نبي يبعث قريبا باسم نبي يبعث قد قرب زمانه. كانوا يخوفون العرب بهذا. هذا زمان نبي قد اقترب. نسأل الله أن يعجل به وأن يسرع به الينا وسنقتلكم قتل عاد وإيران ولما اختلفت هذا في الأصل كما قلنا العرب مجتمعون واليهود مع مجتمعون. فلما دار الزمان اختلف العرب بينهم وانقسموا قسمين كما رأينا لما اختلفت كلمة العرب فيما بينهم وشقت عصا الألفة شقه الشق هو القطع طولا القطع يكون في العرض والشق يكون في الطول. فهذه عصا العرب كانت واحدة ولكنها انشقت انقسمت قسمين فأصبح الأوصي في فريق والخزرش في فريق. نعم قلنا العصا ما معنى عصا؟ العصا معروفة فهمت؟ العصا معروفة و. إذا كان المسلمون مجتمعين فهم مثل عصا شيء واحد فاذا فإذا حدث التفرق فإن هذا المفرق مثل الذي يشق العصا يقسمها قسمين والألفة هي المحبة هي الموده شقت عصا الألفة يعني انكسرت أو انشقت فأصبح الأهل المدينة في من العرب قسمون إلى قسمين فهمنا؟ قال فحالف الأوس بني كريضة فإذا الأوس يعقدون العقود مع من مع بني كريضة من اليهود هؤلاء كانوا أعداء من قبل ولكن هكذا الدنيا فإذا بالأوس يحالفون من بني كريضة ويعقدون العقود بينهم نحن نساعدكم وأنتم تساعدوننا وإذا بال بالخزر يحالفون بني نضيل وبني فيمقرع فهمنا وكانت الحروب مستمرة واليهود الآن طمأنوا والصراخ لأن الحرب بين العرب بعضهم وبعض فقط كانوا يمضون بالسلاح بالمال وأحياناً بالرجال يرسلون بعض الرجال للقتال فهمنا فإذا أخذ بعض رجال أسر إذا قبض على بعض اليهود من الفريق الثاني يذهب اليهود ويدفعون دية اليهود فقط. طيب كم اخذتم من اليهود أخذنا خمسا أخذنا سبعا كم ديته كذا يدفعون ويأخذونه هذه فيديتهم ولا يدفعون دية العرب فهكذا كان اليهود وكان آخر الأيام بين الأوس والخزرج يوم بوعاث يوم بوعاث حرب حدثت بين من بين الأوس وبين الخزرج وقدر الله سبحانه أن يكون هذا اليوم الذي قتل فيها أكثر الرؤساء أكثر رجالهم الكبار من الأوس ومن الخزر قتلوا في هذه الحرب فإن كبارهم رؤسائهم شيوخهم معظمهم قتل في هذا قال المصنف لم يبق إلا عبد الله بن أبي بن سلود رأس المنافقين لم يبق وهو من الخزر عبد الله بن أبي من الخزر وأبو عامل الراهب من الأوس فهمنا. ومات معظم الكبار لم يبق إلا واحد من هنا وواحد من هنا من كبار القوم حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يوم بعات يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول إن يوم بعات يوم هذه الحن. فهمنا. كان يوما جهز الله تعالى به المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم أعد الله المدينة له بماذا؟ بأن حدثت هذه الحرب وقتل النؤساء حتى عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رجالا كأبي جهل وأبي لهب وأبي سفيان وصفوان لا يجد هؤلاء يأتي يجد الشباب ويجد القوم الذين ليس فيهم عصبية الـ الـ الرئاسة عصبية وكبر القوم فكانت عائشة تقول هذا اليوم قدره الضام للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون ماذا لكي يكون استعدادا لنقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد خطر ببال رؤساء الأوس أن يحالفوا قريشا على الخزر وهذا هو كان هذا هو سبب ذهابهم إلى مكة الأوس فكروا لماذا لا نذهب إلى مكة ونعقد عقدا جديدا مع من مع قريش ضد من ضد إخوانهم من الخضر يعني نريد نصرا ومساعدة من نريد مصرا ومساعدة من أهل مكة فإنه فارسلت الأوسل جماعة من عندها إلى قريش أرسلوا اياس بن معاذ وأبا الحيسر أنس بن رافع مع جماعة يعني جماعة ذهبت من الأوس يلتمسون ذلك الحلف في قريش يلتمسون يعني يطلبون هذا الحلف يعني هذا العقد الذي يعقدونه مع قريش فلما جاءوا مكة جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم هم فذهب النبي إليه سألهم قالوا جينا لنعقد حلفا مع قريش فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم في خير مما جئتم به ما رأيكم في شيء أفضل من هذا أفضل مما جئتم به ما هو قال أن تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به شيئا تؤمن بالله وحده لا تشركوا به شيئا وقد أرسلني الله سبحانه إلى الناس كافة أرسلني الله إلى كل الخلق كل الناس أنا رسول إلى كل الناس كافة ثم تلا عليهم القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقال إياس بن معاذ قال يا قوم هذا والله خير مما جئنا لك يا قوم اسمعوني هذا الكلام الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الأمر الذي جئنا من أجله وهو هذا العقد. فهمنا؟ فقام أبو الحيصر الذي كان معهم أنس بن رافع واخذ بعضا من التراب ورماه في وجهه وقال يسكت ما هذا الذي تقول نحن جئنا لسبب لا نريد أن نفقد هدفنا قال إياس بن معاذ يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فحصبه ابو الحيصر حصبه أخذ شيئا من التراب الحصباء هي الحجارة الصغيرة أخذ كفا من الحجارة ورماها عليه وقال له دعنا منك لقد جئنا لغير هذا اسكت لا تتكلم نحن ما جئنا ما جئنا لنسمع عن الدين الجديد نحن جئنا لمعت عقدا مع أهل مكة فسكت يسوع ولما هذا في في في أول مرة ولكن بدأ بدأ أهل المدينة يسمعون أن هناك نبي ولما جاء الموسم لما جاء وقت الحج فعرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر منهم يبلغون الستة لما جاء وقت الحج قابل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم كانوا ستة وكلهم من الخزرج الستة كلهم من الخزرج وهم أسعدوا ابن ذرارة رضي الله عنه وعوف بن الحارث رضي الله عنه من بني النجار ورافع بن مالك من بني زريق وقطبة بن عامر من بني سلمة وعقبة بن عامر من بني حرام وجابر بن عبد الله من بني عبيد بن عدي هؤلاء ستة فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى معاونته في تبليغ رسالة ربه هذا في السنة الحادية عشرة من الهجرة في السنة الحادية عشرة قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم من البعث عفو من زمان بعثة النبي هذا في السنة الحادية عشرة. فدعاهم النبي إلى الإسلام وإلى معاونته في تبليغ رسالة ربهم فنظر بعضهم لبعض وقال بعضهم لبعض هذا هو النبي الذي تتوعدكم به اليهود وهذا أيضا كان من من من تقدير الله سبحانه أن اليهود كانت تخوفهم بنبي يأتي. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم بذلك قال بعضهم لبعض هذا هو النبي الذي كانت اليهود تتوعدكم به يعني تخوفكم وتعدكم به. قال بعضهم لبعض إنه النبي الذي كانت تعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وهذا هذا كلام جيد قالوا. هذا هو النبي فينبغي علينا أو يجب علينا أن نؤمن به أولا قبل اليهود لكي نقضرهم ونقاتل اليهود ونقتلهم قبل عاد وإرح كما كانوا يخوفوننا فلا يسبقنكم إليه يعني لا يسبقكم اليهود إلى اتباع هذا النبي فآمن هؤلاء الستة وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن تركنا قومنا هؤلاء من الخضر, الستة من الخضر قالوا يا رسول الله إن تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم نحن تركنا قومنا خلفنا وبينهم من العداوة بينهم حجب شديد بين من؟ بين ابناء العم فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك إذا قدر الله سبحانه واجتمع هؤلاء عليك يعني اجتمعوا جميعا معك وانتهت الحرب التي بينهم وأصبح الأوس والخزرج جيدا واحدا إن حدث ذلك يا رسول الله فلن تجد رجلا في العرب اكثر منك عزة هؤلاء قوم أصحاب قتال وجهاد هؤلاء قوم أصحاب عقول واصحاب منازل فإذا جمعهم الله تعالى بك فلن تجد خيرا منك في القوة فهمنا؟ ثم ذهبوا ورجعوا إلى بلادهم ووعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلوه في السنة القادمة سنأتيك يا رسول الله في الحج في العام القادم وهذا هو بدء الإسلام لعرب يسري وهذا كانت وهذه كانت البداية الحقيقية لدخول الإسلام إلى إلى المدينة فهمنا ورجع المسلمون إلى بلادهم وبدأوا يتكلمون مع إخواني هناك فهمنا ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة وكان عددهم في هذه المرة 12 رجلا عشرة من الغزر واثنان من الأوس والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه العقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكانت هذه البيعة تسمى بيعة العقبة الأولى العقبة الأولى فلما كان العام المقبل قدمتنا عشر رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وهم أسعد ابن ذرارة وعوف ومعاد ابن الحارث ورافع ابن مالك وذكوان ابن قيس وعبادة ابن الصامت ويزيد ابن فعلبه والعباس ابن عبادة وعقبة ابن عامر وقطبة ابن عامل هؤلاء عشرة من من من الخزرر وابو الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة وهما من الاوس فجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة هنا. اجتمعوا مع النبي في مكان اسمه العقبة وأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. بايعوا بيعة النساء هي بيعة هي بيعة يقول عاهدني أن لا تشرك بالله شيئا وأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تشرك بالله شيئا. وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان تحج بيعة ليس فيها قتال ليس فيها جهاد ليس فيها فقط عاهدني على الإسلام والتوحيد وهذا الذي كان يعاهد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعاهد عليه النساء اما الرجال فكان يزيد عليهم السمع والطاعة في المنشط والمقرة وأن يدافعوا عن الإسلام يبذلون أموالهم وأرواحهم لهذا الدين فكان الجهاد زائدا على بيعة النساء الجماعة الأولى بويعت بيعة النساء يعني بيعة لم يكن فيها ذكر لجهاد ولا طيب ما هي وذلك قبل أن تفترض الحرب هذه البيعة كانت قبل أن ينزل الله سبحانه الأمر بالجهاد والبيعة كانت على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يصرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف فإن وفوا إذا فعلوا هذا فما جزاؤهم؟ إن وفوا فلهم الجنة وإن غشوا من ذلك شيئا فيو إذا فعلوا شيئا من هذا هذه بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا دخلوا الجنة وإذا أخطأوا خطأا فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عزبه وهذه هي بيعة العقبة الأولى وأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير العبدالي وعبد الله ابن أم مكتوم وهو ابن خالة ابن خديجة رضي الله عنها يقرآنهم والقرآن ويفقهانهم في الدين طيب أرسل الله ماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الرجال هما هم 12 رجلا أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين من أهل مكة الأول شاب وهو مصعب بن عمية رضي الله عنه والثاني أكبر منه سنا وهو عبد الله بن هممتوم رضي الله عنه هو والأعمى الذي جاء في قصة عرسه وتولى هذا هو فهذا مسلمان يذهبان إلى المدينة لتعليم الناس الدين فنزل مصعب ابن عمية أحد المبايئ أحد نزل مصعب بن عمية على أحد المبايعين على واحد من هؤلاء الذين ذكرنا وهو أبو أمامة أسعد ابن أسعد ابن زلارة وصال يدعو بقيه الاوس والخزرج للإسلام نزل من؟ نزل مصعب وعبد الله ابن من المكتون إلى المدينة وكل كان يدعو في مكان. يجلس في مكان ويجتمع الناس اليه يتكلمون معه ويدعوه وكان النشاط الاكبر لمصعب رضي الله عنه يعني كانت الحركه اكثر ومصعب رضي الله عنه لأنه شاب ولانه مبصر يعني يستطيع الرؤيه وهو شاب وهو حسن الكلام فكان رضي الله عنه ينتقل كثيرا ويتكلم كثيرا اكثر من عبد الله بن امام رضي الله عنه فبينما مصعب في بستان مع أسعد بن زرارة. إذ قال سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس. أسعد بن زرارة نحن قلنا هو من من أسعد هو من الخزرج. أسعد بن زرارة هو من الخزرج. قال سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ هو سيد من سادات قبيلة الأوس. فإنه قال سعد بن معاذ. رئيس قبيله الاوس لاسيد بن حضير اسيد بن حضير هو ابن عم سعد قال يا اسيد الا تقوم الى هذين الرجلين اللذين اتيا يسفهان ضعفاءنا لتسجرهما سعد بن معاذ نظر فرأى من فراى ابن خالته اسعد بن زراره مع مصعب، وهما ينشران هذا الدين الجديد، ومعلوم ما بين الأوس والخزرج من المشاكل فقال سعد بن معاذ لاسيد بن حضير ابن عمه يا أسيد أنا لا أريد أن أتكلم مع أسعد لأنه ابن خالتي والامر بيننا أن تتعلم بين الأوس والخزرج يوجد مشاكل اصلا فلا أريد أن أكلمه لكي لا أشدد عليه. لا أريد أن تبدأ حرج بسبب هذا. فاذهب أنت. اذهب إليه. وقل له ابتعد من أرضنا ولا تدعو هنا. اذهب في داخل الخزرج واجدع بينهم. لا تأتي إلى أجلنا. لا نريد منك دعوته. هذا كلام من. كلام سعد بن معاذ لأصيد بن الحضيي. قال اذهب إلى أسعد بن زرآن وكلمه لأنني لا اريد الكلام معه هو ابن قال لا يريد كلام معه فاذهب انت قال له ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا صفها يسفه بمعنى قلل من عقله هم يخدعون الضعفاء ويكذبون عليهم لتزجرهما زجر يزجر بمعنى نهى بشده اذهب إليهما وانههما بشده لا تفعل هذا هنا اذهب من أرضنا هنا فقال نعم فقام لهما أسيد بحجبته الحجبة هي التي قتل بها حمزة رضي الله عنه هي الرمح هي الصنام هي القناة ذهب أسيد بحجبته فلما رآه أسعد طبعا مصعب بن عمير من مكة لا يعرف أهل المدينة أما أسعد بن صلالة فهو من المدينة وهو يعرفه. <تصفيق> لما رآه أسعد قادما من بعيد، قال أسعد لمسعم: يا مصعب هذا الذي يأتي هو سيد قومه، وقد جاء إليك هذا سيد في القوم، وهو قد أتى إليك بنفسه. فهمت؟ قد جاء إليك، فصدق الله فيه يعني أخلص النية. كن صادقا لكي يساعدك الله سبحانه على هدايته يعني كن مخلصا صادقا لكي يساعدك الله أصدق الله فيه فلما وقف عليهما هنا وقف بالشدة يتكلم يعني بغضبا لما وقف عليهما قال ما جاء بكما لماذا جئتما هنا إلى أجلنا تسفهان ضعفاءنا تقولون لضعفائنا تقولان لضعفائنا أنتم مجانين أنتم تتبعون دينا باطلا أنتم تعبدون حجاركا لا تنفع ولا تضر اعتزلا اعتزلا يعني ابتعد من هنا ابتعد عنا إن كان لكم بأنفسكم حاجة إذا كنت تريد نفسك إذا كنت تريد روحك إذا كنت تريد أن تبقى حيا فاذهب بسرعة قبل أن, قبل أن يزداد الأرض اعتزلا إن كان لكما بأنفسكما حاجة إذا كنت تحتاج إلى نفسك فاذهب طيب فقال له مصعب رضي الله عنه بأسلوب هذي قال أو تجلس فتسمع يعني أنت تكلمت ونحن سمعنا منك فما رايك اسمع منك فإن كان الأمر مقبولا عندك أنت سيد في القوم إذا رضيت الأمر فالحمد لله واذا ما رضيت الامر انت رجل عاقل تستطيع ان تفرق فانهم ضعفاء انت تقول عنهم ضعفاء طيب انت لست ضعيفا اسمع مني اذا كان الكلام جيدا فاقبله غير جيد فرده قال او تسمع او تجلس فتسمع فان رضيت امرا قبلته وان كرهته كففنا عنك ما تقرا اذا كرهته نتوقف كف يكف يعني توقف تخففنا عن كما تقرا فاستحيا اسيد قال كلام صحيح يعني كلامكما مقبول تكلم فقال فقرأ عليه مصعب القران فاستحسن اسيد دين الاسلام قال هذا هذا كلام جميل وهذا دين حسن كيف ندخل فيه قال تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمدا رسول الله فهنا فشهد أسيد في وقته أسلم أسيد في نفس الوقت فهمنا وهداه الله فتشهد وأسلم ورجع إلى سعد رجع أسيد إلى سعد الذي أرسله فسأله عما فعل قال ما فعل فقال والله ما رأيت برجلين باسا يعني ما وجدت مشكلة هذا كلامه كلام عادي كلام بسيط فغضب سعد. قال وأنت أيضا لا تريد أن تساعد في هذا؟ أنا سأذهب إليهما. فغضب سعد وقام لهما متغيظا. متغيظا يعني في قلبه غضب. قام متغيظا. إن فقال له فقال أسعد المصعب نفس الكلام. هذا سيد القوم وقد جاء بهذه الطريقة فأخلص الله أو أصدق الله فيه. ففعل له مصعب نفس الكلام طيب قال له او تجلس وتسمع فاني رضيت امرا قبلته وان كريت أو كففنا عنك ما تكره فسمع منه سمع معاذ ايضا فهداه الله للاسلام ايضا رضي الله عنه ورجع لرجال من بني عبد الأشهل بن عبد الأشهل هؤلاء قومه قوم من قوم سعد بن معاذ هو سيد في القوم رجع إليهم وقال لهم كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا أنتم محرمون علي لا أكلم رجلا منكم ولا رأى حتى تسلموا فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا إجابه لم يبق بيت من بيوت قومه من أسرته ليس كل الأوس الأوس أصبح قبيلة كبيرة نحن نتكلم عن من؟ عن بني عبد الأشهر عن قومه هو عن قوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد انتشر الإسلام في دور يتري حتى لم يكن بينهم حديث إلا أمر الإسلام بدأ الإسلام ينتشر في المدينة حتى أصلح حديث الناس الناس عندما يتقابلون في السوق، يتقابلون في بيع في شراء في التجارة في أي شيء يكلم بعضهم بعضا سمعت قصة الدين الجديد لقد أسلم خولان يقولون إن نبيا بعث في بلاد العرب هذا محمد بن عبد الله وصفه كذا كلامه كذا لم يبق بيت من بيوت يطلب إلا وله كلام في هذا الموضوع في أمر الإسلام فهمنا هذه هذا ما حدث بعد بيعة العقبة الأولى وكانت في السنة الحادية عشرة في السنة في السنة العاشرة قابل النبي صلى الله عليه وسلم قوماً منهم ولكن لم يحدث إسلامهم في السنة الحادية عشر قابل من قابل هذه الجماعة من الأوس فهمنا ثم سافرت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا في السنة الثانية عشر ماذا حدث عاهده النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم بيعة النساء ثم رجعوا وأرسل معهم مصعب بن عمير وعبد الله بدون مكتوب، تمام؟ ثم رجع هذا, هذا هؤلاء القوم رجعوا مرة ثالثة في السنة الثالثة عشر. فهمنا؟ عادوا ولكن عددهم كان فوق الثمانين كانوا ثلاثة وثمانين رجلا غير النساء. فهمنا؟ وهؤلاء ليسوا جميع المسلمين هناك بعض المسلمين الذين ما زالوا في يطلب لم يأتوا إلى الحج في هذا العام. فهمنا؟ واجتمع هذا الفريق مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بيعة العقبة الثانية في نفس المكان وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة انه سيهاجلوا اليهم طيبنا وهم سينصرونه ويساعدونه نقف بإذن الله تعالى عند الحديث عن بيعة العقبة الثانية ونكمله بإذن الله تعالى في الدنس القادم جزاياه الله الرحمن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وان لا اله اه أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة